الها قوموا وتكاثروا حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لرون الجحيم ثم لا ترونها اليقين ثم لا تسالون يومئذ عني